تعالين السنين ولن المسحام السنين يا سر شفاتك المسيح هينعم علينا كارما ما حدش غراته وذا حشاكي لاهم المسيح ده يا طاري حانذ اسمنا I'm a sherubian, so I'm ملا عدل أمنا تنظم عشاني تتفذت صعباتي صحيح البنون من الامرات وعفكت في شبتي وتاكلت يا مريم شفاعة ورقا والتباك تتعلي عشاني أنا في احتياج سلم وابل مسجدك ورضي وبذكر على كل حال صور شفعتي وامي وصادي لمريم يا رب